بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه كتاب انزلناه اليك ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبعونها عواجا ولا كفى ولا بعيد وما أرسلنا الرسول إلا برسالة منه ليبين لهم فلظل الله من يشاء ويهدي ما يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى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 وإذا أَذَّنَ رَبُّكُمْ لئن شَكَرْتُمْ لا أزيدنكم كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لئن لا موسى إن تكفروا أنتم وما في الأرض جنية إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فلم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواه وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلكم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفوا لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتنا فاتنا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من العباد وما كان لنا أن نأدب بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن نصبرنا ولا على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين تفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرقم من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وَاسْتَفْتَحُوا وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد بمن ورائه جنم واسقى مما من صديد يتجرعه ولا يكاد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 وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا, سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضيب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتست من فوق الأرض ما لها من قار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفره واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا الملد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني, تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتربي الدعاء.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 يَوْمَ تُبَدَّمُ الْأَرُّ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سرابيلهم من وَتَغْشَى وتغشى النَّارُ ليجزي الله كل نفس ما تسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب